بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا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 اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُودِهِمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ وَلَا تُضَارُّونَ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ اِن اَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُوهُنَّ اَجُورَهُنَّ وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَاِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ اُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُوَفِّقْ مِمَّا آتَاهُ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 فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا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 وَدحسَنََ اللهَّ لَ رِزطَاب اللههُ الذي خَلَق سَب سَمواتِهُ وَمِنَ الَّضِ مِثلَ يتَنَزَّل اللَم بَينَ للتُ الله عَ كلُِّ شيءَي قدير وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا